عَس رَبُّهُ إ إن قَللَقَكُْأَ أن يُبَذِلَهُ أَزْوَاجًا خَيرَ مِن كَُّ مُسلمات مُسلْمَاتٍ مُؤْمِنَاتِ قانثَاتٍ تَائِذَات ابداتٍ سَائِحاتٍ سَيباتِ وَأَبَكَارَر يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعطون الله ما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 الذين آمنوا توبوا الى الله توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم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 فَنَا فَخْنَ فيِيهِ رووحينَا وَصَّقَتْ بِكَِمات رَبّهَا وَكُتُ بههِ وَوكانَت